بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال الشيخ خالد المشيقه حفظه الله المطلب الثامن الاستسقاء بالنجوم الاستسقاء بالنجوم قسمان الأول أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة بمعنى أنها هي التي تخلق الحوادث والشرور فهذا شرك أكبر نص عليه ابن عبد البر الثاني أن يعتقد أنها تؤثر بالله عز وجل لا بالاستقلال فهي سبب من الأسباب التي وضعها الله سبحانه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على مبينة محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد قال الشيخ خالد بن علي المشاجع حفظ الله تبارك وتعالى في كتابه مختصر العقيده باب أو فصل أو مطلب الاستسقاء بالنجوم الاستسقاء هو طلب السقية الاستسقاء طلب السقية يقول واستسقاء بالنجوم قسمان أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة يعني يطلب منها او يقول هذا النجم هو الذي أسقط هذا المطلب فهذا شرك أكبر لأن هذه الأشياء الأمطار والرياح إنما تجري بأمر الله سبحانه وتعالى والنجوم هذه مسيرة بأمر الله تبارك وتعالى فإذا اعتقد انها هي التي تنزل المطر فهذا شرك أكبر الثاني أن يعتقد أنها تؤثر بأمر الله عز وجل لا بالاستقلال فهي سبب من الأسباب وهذا أيضا الكلام هذا فيه نظر يعني هل نص الله جل على أنها سبب في نزول المطر أو لم ينص؟ النص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أو لم ينص فإذا لم ينص الله على سبب ولم ينص عنها سبب فهذا ولم يثبت هذا يعني واقعا هذه ليست بسبب فإن هذا شرك أصغر هذا شرك أصغر ومن حديث خالد الجهني وفيه مطرنا بنوء كذا إذا قصد أن النوء هو الذي أنزل المطر أنه النجم موقع النجم هذا كفر أكبر وإذا قالناه بسبب هذا النجم فهذا شرك أصدر وأما إذا قال بفضل الله ورحمته لكن مظلنا في نوء كذا يريد الوقت الذي نزل فيه المطر فهذا لا بأس به نعم المطلب التاسع إضافة النعم إلى غير الله عز وجل أي إضافتها إلى غيره وجعلها منه مثال ذلك كقول القائل لولا فلان لم يحصل كذا أو هذا من عرق الجبين أو ما ترك لنا فلان حاجة إلا قضاها ونحو ذلك الأصل إضافة النعم إلى الله عز وجل فالنعم كلها من الله عز وجل قال تعالى وبابكم من نعمه فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرؤون والله عز وجل تجأرون. تجأرون. وما بكم من نعمته فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجار والله عز وجل يبتلي بهذه النعم مريدا من عباده الشكر قال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم اضافه النعم الى غير الله عز وجل الأول شرك أكبر إذا اعتقد أن هذا المنعم أنعم عليه أنعم استقلالا من دون الله أو أضاف النعمة إلى من لا يملك المباشرة كالأموات. الثاني أن يضيف النعمة إلى سبب صحيح مع التفات قلب صاحب النعمة الغير الله، فالتفت إلى السبب ونسي المسبب الذي هو الله عز وجل. لحديث زيد بن خالد الجهني أنه قال. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب متفق عليه الثالث إضافة النعمة إلى السبب الحقيقي الصحيح فهذا جائز مع اطمئنان القلب إلى المنعم الحقيقي الذي هو الله عز وجل وأن هذا السبب المباشر إنما هو من الله وإن عامه فهذا جائز ويدل, على ويدل لهذا ما رواه الشيخان من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عمه أبي طالب لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار فأضاف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النعمة لنفسه وهو سبب حقيقي فدل على الجواز فجواز إضافة النعمة لغير الله جائز بشرط أن يثبت كونه منعما وسببا حقيقيا نعم الأصل في إضافة النعم أنها تضاف إلى من اعطاها والله هو المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى وأما من عد الله جل وعلا فهو سبب من الأسباب فالإنسان لا يجوز أن ينسب النعمة إلى غير المنعم والناس على فيها أثاث أحوال إما أن ينسب النعمة إلى غير الله تبارك ونهائيا فهذا شرك أكبر والعياذ بالله ومن حديث زيد الجهني زيد بن خالد الجهني أنه في الحديبية جاءهم مطر بالليل فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي أتدرون ماذا قال ربكم البارحة قالوا قلنا الله ورسوله والرسول قال أصبح الناس مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب فهذا إذا ادعى أن الكوكب هو الذي أمطر نوع كذا أي موقع كذا من النجوم أن الأنواع هي مواقع النجوم فإذا قال أن النجوم هي التي امطرت هذا كفر أكبر وإذا قال أن النجوم هي السبب في المطر فهذا شرك أصغر هي ليست سببا في المطر وأما إذا قال مطرنا في نوء كذا كما نقول مطرنا في يوم الأربعة أو مطرنا في شهر صفر أو مطرنا في سنة كذا هذا لا بأس به هذا واقع هذا إخبار عن واقع فبكذا بسبب كذا أما في كذا الظرفية فهذا لا مانع منها أما نسبة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى ففيها تفصيل إذا نسب النعمة إلى غير الله تبارك ونسي الله تماما سبحانه هذا شرك أكبر لأن المنعم الله جل وعلا خاصة إذا كان هذا لا سبب له أصلا أما إذا كان له سبب يعني ساعدك في وظيفة ساعدك من مهلك أنعم عليك بإعطائك بعض المال أنعم عليك بإعطائك سيارة مثل لتقضي بعض حاجاتك هذه نعمة حقيقية أنعم بها عليك فإذا شكرت هذا المنعم ونسيت الله جل وعلا فهذا شرك أصغر لأن الله هو المنعم الحقيقي هذا مجرد سبب أما إذا لم تنس الله تبارك وتعالى ذكرت الله تبارك وتعالى ذكرت هذا المنعم وهو منهم حقيقي فهذا هو التوحيد الخالص هذا هو التوحيد الخالص أن يحمد الله ويحمد الإنسان الذي أنعم عليه لأنه فعلا هو سبب هذه النعمة وبدل لك شيئا أعطاك شيئا لكن أهم شيء لا تنسى الله جل في علاه نعم قال حفظه الله المطلب العاشر التبرك التبرك هو طلب البركة والبركة أي الثبوت والنماء والزيادة أنواع التبرك الأول تبرك مشروع التبرك المشروع وهو نوعان بركة دنيوية ويشترط في بركته أن تكون بالتجربة الظاهرة المباشرة. <تصفيق> ويشترط في بركته أن تكون بالتجربة الظاهرة المباشرة ولا يوجد محظور شرعي في الانتفاع بها كالانتفاع ببركة السيارات في الذهاب والإياب. بركه دينيه وهي البركه التي التي ثبتت بالشرع وأذن الشارع التبرك بها نعم التبرك هو من وضع البركه والله تبارك هو الذي يبارك الاشياء سبحانه وتعالى الله هو الذي يبارك هو الذي يجعل البركه في الاشياء فهي هبه من الله تبارك يجعلها في الشيء جل وعلا فلا أن نجمع ان هذا الشيء بركه حتى يعني ينص الرب جل وعلا او ينص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى عن الانبياء بشكل عام قال عن عيسى وجعلني مباركا اينما كنت مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل في نواصيها الخير فهي مباركه مثلا شجره الزيتون مثلا انها شجره مباركه مثلا ماء زمزم انه ماء مبارك وهكذا أن ينص الشارع سواء في الكتاب أو في السنة على أن هذا الشيء فيه بركة هذا الأمر الشيء الثاني أن يرى الإنسان البركة في هذا الشيء أن يرى البركه في هذا الشيء يعني ما شاء الله يكون مبارك خاصة إذا كان مال حلال أو شيء أو كذا فيجد فيه البركة يعني مثل الإنسان يقول أشعر أن الله بارك لي في مالي مثلا والعكس صحيح يعني يحدثني, يحدثني أحدهم يقول كنا يعني في العمل ما نداوم صح يقول اللي يسمونه عندهم شنو؟ اي بس إي يعني ساعدون بعض تنسيق ايه تنسيق ابليس هذا اللي يسمونا طيب يعني بدال ما يداوم يوم غيب يومين كما هو القانون مثلا يداوم يوم يغيب يوم طيب يسوون تنسيق لأنهم كثيرون فيداوم يوم ويغيب ستة أيام يقول ربعي شون عني الدوام يسمونه تنسيق هذا فيقول كنت أعمل بهذا التنسيق فأشعر أن المعاشي ما فيه بركة أول أسبوع خالص معاشي يقول سبحان الله ما أحس فيه بركة يقول لما علمت أنه لا يجوز هذا التنسيق بديت أداوم صح ولا يشغل كثير يوم بيوم كما هو الواقع زين لانه يداوم في مجال يعني مطافي كان يوم بيوم كذا زين قمت دام يوم بيوم منتظم طيب يقول اشعر ان المعاش صار في بركه يبقى الى نهايه الشهر لي شيء يقول في احسبر بر... احسه بالاحسه بالبركه فاحيان البركه شيء ينص الله عليه سبحانه وتعالى او ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء مبارك طيب كما قلنا ماء زمزم الخيل الزيتون زيت الزيتون طيب هذا نص انه مبارك او اشخاص كالانبياء صلاه ربي وسلامه عليهم طيب فهذه نصوص انها شيء مباركه او اشياء تكون بالتجربة يعني شعر ان هذا الشيء جعل الله فيه البركه هذه السيارة مثلا ما شاء الله اخذتها المال حلال وكذا اسال الله جعل فيها بركه ما تخترب مثلا أه يعني أه كل شيء فيها منتظم كذا غير ذلك من فالمهم هذا يعني يكون بالتجربة شيء جربه الناس أنه فعلا فيه شيء من البركة نعم قال حبيب الله وهو أنواع بركة الزمان كشهر رمضان وبركة المكان كالمسجد الحرام وبركة الذوات كبركة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الذوات هنا ممكن تكون ذوات ملائكة وناس مباركون الذوات الأنبياء وناس مباركون الذوات بعض الحيوانات كالخيل مثلا مباركة الذوات مثل الماء ماء زمزم مبارك الشجر كشجره الزيتون شجرة مباركة كما نص الله وتعالى على ذلك وهكذا نعم وبركة الذوات كبركة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. هذه ليست خاصة بالرسول كل الأنبياء كل الأنبياء دواتهم مباركة ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم وبركة الأعمال الصالحة وهو أن يفعل المسلم العبادات المشروعة طلبا للثواب المترتب عليها مثال ذلك أن يتبرك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه ونحو ذلك نعم بركه الأعمال الصالحة إن الله الانسان إذا وفق العمل الصالح إن الله يبارك له في وقته يبارك له في وقته يعني يستطيع أن يقضي كثيرا من الأعمال بينما غيره يقول لا أجل وقتا أو لا يسع الوقت لأفعل هذا وهذا وهذا بينما هذا يبارك الله له في وقتي فيفعل في الوقت القصير الأشياء الكثيرة نعم. قال الثاني تبرك ممنوع وهو أنواع الأول شرك أكبر وهو أن يعتقد أن المتبرك به وهو المخلوق يهب البركة بنفسه فيبارك في الأشياء بذاته استقلالا من دون الله سبحانه لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبها فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث جابر رضي الله عنه البركه من الله أو يعبده ملتمسا منه البركة بعبادته كحال المشركين مع أصنامهم وكشرك قوم نوح بأصنامهم وهو أول شرك وقع في الأرض كان بطلب الشفاعة منهم نعم هذا النوع الأول من التبرك الممنوع وهو أن يعتقد في مخلوق أنه مبارك دون نص من الشارع ثم بعد ذلك يتبرك به فيطلب منه البركة وغير ذلك من الأمور نعم. الثاني شرك أصغر وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي على جواز التبرك به لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة ومن باب أولى ما نفت الشريعة البركة عنه لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر فإنه غلو والغلو عدوان على الألوهية ولأنه جعل ما ليس بسبب سببا نعم وصحيح التبرك بشكل عام يعني شرك أصغر اما في قول المؤلف حفظ الله تعالى أنه جعله نوع من الشرك الأكبر هو ليس الشرك الأكبر في التبرك كما بل هو في دعائها وعبادتها من دون الله تبارك وتعالى أما التبرك بغير البركة فهذا الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر نعم الثالث التبرك بالأولياء والصالحين وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بركة حسية بجسده وشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتبركون بجسده صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا لما حلق شعره في الحديبية أعطى نصف شعره المحلوق لابي أيوب الأنصار والنص الاخر وزعه بين الناس ما هذه دعنا بركة هذا الشعر شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر كانت عندها جبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد أخذت هذه الجبة وانقعتها في الماء ثم أعطتهم الماء يستشفون به لأنها لا جسد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أم أيمن أظن لما كان عندها أم سليم نعم أم سليم كان عندها عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عندها وعرق فجمعت عرقه في قارورة فإذا مرض احد أحد أعطتهم نقطة من هذه القارورة حتى يستشفوا به فالنبي جسده مبارك صلى الله عليه وسلم في حاثة حديبية كما هو معلوم أنه لما توضأ فأخذ وضوءه يتمسحون به صلى الله عليه وسلم وإذا تفل أخو تفله ذلك صلى الله عليه وسلم ولكن هذه كما يقول شيخنا نفعلها مره ليظهر حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا من عادتهم اما اخذ وضوئه فنعم هذا من عادتهم يحبون وضوئه صلى الله عليه وسلم كل شيء باقي منه او مس جسده صلى الله عليه وسلم كان يتبركون به فالتبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم التي مس جسده او شيء اشياء اجزاء من جسده فهذا لا باس به نعم أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين فلم يدل دليل صحيح على جواز التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم ولذلك لم يرد عن أحد ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين ومن ذلك التمسح بهم وبثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلبا للبركه وتقبيل قبورهم والتمسح بها واخذ ترابها طلبا للبركه وعباده الله عند قبورهم تبركا بها معتقدا فضل التعبد لله تعالى عندها وان ذلك سبب لقبول هذه العبادة وسبب لاستجابه الدعاء نعم هذا حتى على النبي صلى الله عليه وسلم ان التعبد عند قبره أو كذا سبب لاجابه الدعاء صحيح فالقصد البركه هنا بغير النبي صلى الله عليه وسلم يثبت في هذا شيء واختلفوا في قضية التحنيك المولود فذهب بعض اهل العلم إلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتونه بأولادهم إذا ولدوا فيحنكهم كما ثبت في تحنيكه لمحمد بن ابي بكر ولعبد الله بن الزبير ولطارق نعم طارق بن سيت اسمعه طيب فبعض الصحابة كان يأتون ونعمان بن بن بشير فكان يأتون بهم النبي المواليد هؤلاء يأتون بهم النبي صلى الله عليه وسلم في فمهم ويأخذ التمرة ويديرها في فمهم بعد ان يعلكها في فمه صلى الله عليه وسلم طلبا للبركه صلى الله عليه وسلم لكن قال لم يثبت هذا في غير لم يثبت انهم كانوا ياتون إلى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال فدل على انهم يرون ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وهذا الذي يظهر والله اعلم ان هذه بركه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فلذلك لم يكن يرسلون اولادهم الى غير النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للبركه ما المساله فيها الساعه ان شاء الله تعالى انا بعض اهلنا يراد انه انما قصد النبي لصلاحه صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت صلاح أحد من العلماء أو العباد لا مانع أن يؤتى بالصبي إليه أو البنت الصغيرة يعني المولود يحنكه طلب للبركة أظهر العلم يجز ذلك إنه ما في نص يمنع حقيقة ولا في نص يسمح واضحا فالمساله مسألة اجتهاد والأقرب الله اعلم أنه يمنع من ذلك لكن لو فعله أحد لا ينكر عليه. في مثل هذه المسألة أنا قال بها بعض أهل العلم وتحتمل المسألة نعم. قال الرابع التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها كالأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تعبد لله فيها اتفاقا من غير قصد لذاتها لأنه صلى الله عليه وسلم كان موجودا في هذه الأماكن وقت تعبده الله تعالى بهذه العبادة ولم يرد دليل شرعي يدل على فضلها ومن هذه الأماكن جبل ثور وغار حراء وجبل عرفات والأماكن التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره والمساجد السبع التي قرب الخندق والمكان الذي يزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه مع أنه مختلف في مكان ولادته صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا فلا يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد عندها أو فوقها بصلات أو دعاء أو غيرها. كما لا يجوز للمسلم مسح شيء من هذه الأشياء، مسح شيء من هذه الأماكن للطلب البركة، ولا يشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج ولا في غيرها، ولا التمسح بالعمود الذي فوقها، وإنما يشرع الوقوف عند الصخر الصخرات القريبة منه ان تيسر. وإلا وقف الحاج في أي مكان من عرفات وكذلك التبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار وبعض العيون التي يظن بعض العامة أن لها فضلا وإما إما لظنهم أن أحد الأنبياء والأولياء وقف على ذلك الحجر أو لاعتقادهم أن نبيا نام تحت تلك الشجرة ولا شك أن هذا النوع من التبرك بأي نوع من أنواع التبرك من مسح أو تقبيل أو اجتسال أو غيرها مما سبق ذكره محرم بإجماع أهل العلم ومن ذلك التبرك ببعض الليالي والأيام التي يقال إنها وقعت فيها أحداث عظيمة كالليلة التي يقال أنها حصل فيها الإسراء والمعراج ونحو ذلك طيب التبرك بالأماكن والأزمان أيضا هذا لم يثبت فيه شيء النبي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شهر رمضان مثل شهر مبارك أيام الحج أيام مباركة أما أن يفتح الإنسان هذا الباب ويتبرك بالزمان والمكان بشكل عام طيب وأماكن قصدها النبي صلى الله عليه وسلم يعني موافقة هكذا مثل لما قلنا قبل قليل وقف عند الصخرات في عرفة أو وقف يدعو في جمع في, في المشعر الحرام مثلا هو قال قال وكلها جمع وهنا قال وعرفت كلها موقف كذلك لما كان يتعبد في غار حراء أن الناس يتبركون في هذا الغار أو لما هاجر اختبأ في غار ثور فالناس يتعبدون في غار ثور أو بايع الناس عند, شجرة عند الشجرة في باعة الرضوان مثلا فالناس يذهبون يتبركون بهذه الشجرة أو غير ذلك من الأمور الصحيح أنه لا يتبرك بهذه الامور لانها ما قصدها النبي او دعا إليها صلى الله عليه وسلم ان موافقه هكذا في حياته صلى الله عليه وسلم وان كان بعض الصحابه رضي الله عبد بن عمر اذا كان يتقصد يمشي أين مشى النبي صلى الله عليه وسلم صلى اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بل قالوا انه كان يبول في مكان بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شده التباع فإذا فعلها الإنسان يعني حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يفتح ذره قميصه مثلا لأن النبي كان يفتح ذراعه وهذه وهذا هديه يتبع السنة في كل شيء وفعل هذا على سبيل التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا باس بذلك إن شاء الله تعالى أما إذا كان مقصرا في اتباع السنة سنة صلى الله عليه وسلم ويتقصد هذه الأشياء وهذه عاده غالبا الذين يفعلون هذه الأشياء فهذا لا شك أنه غير مشروع نعم الخامس التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة على غير ما ورد فالتبرك بالأزمان أو الأماكن أو الأشياء التي وردت نصوص تدل على فضلها أو بركتها بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة ولم يرد في الشرع ما يدل على تخصيصها بها فقد خالف المشروع وأحدث بدعة ليس لها أصل في الشرع وذلك كمن يخص ليلة القدر بعمره وكمن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحها ونحو ذلك السادس هو ما ثبتت البركة فيه ولكن منعت الشريعة التبرك به منه كالسرقة طيب الخامس التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة هو مكان فاضل كالكعبة مثلا مكان فاضل وليلة القدر ليلة مباركة كما قال الله ثبار قتال عنها فكل انسان يخصها بعبادة لم تشرع يعني ليلة القدر شرع فيها مثلا من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا طيب، فإن قال الإنسان العمر في ليلة القدر أفضل من غيرها، هو مشروع الإنسان يعتمر في ليلة القدر، لكن كل إنسان يقول العمر في ليلة القدر يخصه كل سنة يعتمر في ليلة القدر، إن كان قصد أن يجمع شرف الزمان وشرف العبادة مع شرف المكان، فهذا طيب لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن أن يجعل هذا هو هي السنة ليست السنه لكن مباح. إنسان يفعل ذلك أن يعتمر في ليلة القدر رجاء بركة هذه الليلة مع فعل هذه العمر لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى الكعبة لا شك أنها مباركة وبيت مبارك بيت الله تبارك وتعالى لكن التمسح به لم يشرع من يتمسح بستائر الكعبة أو بجدار الكعبة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصالحون فيقال ترك النبي له صلى الله عليه وسلم وترك الصالحين له يدل على عدم مشروعيته يقول ما ثبتت البركه فيه ولكن منعت الشريعه التبرك به منه كالسرقه والله ما فهمت قصد المؤلف هنا نشوفها ان شاء الله الاسبوع القادم والله اعلم صلى الله عليه وسلم